بسم الله عليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين. يقول هذا السائل هل يجوز استعمال الصابون الذي فيه رائحة الفواكه أو الزهور وكذلك استعمال المعجون الأسنان الذي فيه رائحة النعناع؟ هذا السائل يسأل عن من كان محرما هل هذه المحظورات الإحرام هذه لا تعد طيبا. هذه لا تعد طيبا ولا يقال إن من استعملها إن إنه استعمل الطيب لكن لا شك أن الأولى ترك مثل هذا الصابون الذي في بعضه نوع من رائحة الفاكهه أو العطر أو نحو ذلك وعدم استعماله واستعمل من الصابون ما, ما ليس له مثل هذه الرائحة أما استعمال معجون الأسنان فهو ليس من الأشياء العطرية وإنما هو يعني شيء تنقى به الأسنان وتنظف وشانه مثل شأن السواك لا حرج على المحرم في استعماله نعم أحسن الله ليكم يقول كيف يجمع بين حديث النبي صلى الله عليه وسلم وأنه صلى الظهر في المدينة أربعا والعصر بذل حليفة قصراء وأحاديث جاءت في غير البخاري أنه صلى عليه الصلاة والسلام الظهر والعصر بذل حليفة قصراء الله تعالى أعلم لكن الذي جاء في هذا الحديث الذي مر معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في المدينة الظهر وصلى العصر بذل حليفة قصرا صلوات الله وسلامه عليه وذل حليفة في زمانه عليه الصلاة والسلام لم تكن لم يكن بنيانها متصلا لكن الآن في زماننا هذا أصبح البنيان متصلا إلى ذل حليفة وكان من هديه عليه الصلاة والسلام أنه ودل على ذلك القرآن الكريم أن القصر يكون إذا ضرب الإنسان في الأرض أي خرج عن البنيان نعم ليكم يقول بعض السنن المهجورة إذا فعلناها أنكر الناس وغضبوا فهل نتركها من أجل المفسدة ينظر في مسألة المفس المفسدة وتعليم الناس السنن برفق والتدرج في تعليمهم فيبدأ معهم بتعظيم السنة وبيان مكانة السنة وأهميتها يبدأ معهم بفرائض الإسلام ثم يبدأ معهم بالمحرمات يتدرج معهم حتى تروض نفوسهم وتتهيى نفوسهم ثم بعد ذلك يصل إلى بعض السنن التي لا يعرفونها نعم أحسن الله ليكم يقول كلما أتصدق بمال أدعو الله بالحفظ وتيسير الأمور فما حكم الشرع في ذلك لا أعلم دليلا على ذلك أنك كلما تصدق تدعو بهذه الدعوة ولكن تصدق بنية التقرب إلى الله سبحانه وتعالى وطلب رضا والفوز بثمار وآثار الصدقة العظيمة في الدنيا والآخرة أما تخصيص هذه الدعوة وتكرارها في عقب كل مرة تتصدق بها فلا علم ما يدل على ذلك. نعم. أحسن الله ليكم يقول في ترجمة باب فضل مكة فضل مكة وبنيانها أين موضوع الشاهد من الحديث؟ اقرا الحديث. وأيضا نلاحظ في, في هذا ملاحظة أن هذا مختصر. أن هذا مختصر. وهذه التبويبات لم يثبتها المختصر نفسه. وإنما كما نبهت أكثر من مرة أثبتها من طبع الكتاب فإذا رجعت في الأصل تجد مثلا إما لفظة في الحديث لم يثبتها لأنها جاءت في موضع سابق أو حديثا آخر لم يثبته لأنه تقدم ويكون في ذلك شاهدا للترجمة فإن لم يظهر شاهد فيما أثبت فقد يكون الشاهد الترجمة في ما حذف الصال الذي بعده أصلوا ليكم يقول هل استلام الحجر الأسود جائز في غير الطواف؟ الذي جاء في استلام الحجر الأسود هو استلامه عند الطواف عند بدء الطواف وفي أثناء الطواف مع كل شوط من الأشواط. نعم. أصلوا ليكم يقول هل هناك دعاء ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم عند تقبيل الحجر الأسود؟ لا أعرف شيئا في. في ذلك يعني تخصيص الحجر الأسود بدعاء خاص أو الركن اليماني بدعاء خاص أو الطواف أيضا كل شوط بدعاء خاص الذي ثبت بين الركنين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. حسنا عليكم يقول هل من السنة لمس باب الكعبة وهل الدعاء فيه من المواضع التي يستجاب فيها الدعاء؟ لا أعلم ما يدل على ذلك. لا اعلم ما يدل على ذلك. ولكن الذي جاء في بعض النصوص وبعض الآثار هو الملتزم أن يضع خده على الملتزم وهو المكان الذي بين باب الكعبة والحجر الأسود. وليس البيت كله ملتزم وإنما الملتزم هو ما بين الباب والحجر الأسود. فهذا جاء في بعض النصوص وبعض الآثار. وليس البيت كله ملتزم يعني كثير من الناس يلتزمون كل ناحية من نواحي البيت وهذا لا أصل له نعم. صلى الله عليكم يقول هل حج أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بعده ومن مات زوجها ولم تجد مع من تأتي فهل تأتي وحدها أم مع رفقة من النساء نساء النبي عليه الصلاة والسلام لما حججنا بعده لما حججنا معه عليه الصلاة والسلام جاء عنه انه قال هذه والزمن الحصر هذه أي الحجة والزمن الحصر وان الأولى أن المرأة تكتفي حجة الإسلام لأن الحج في سفر وفي جهد وفي فقال هذه والزمن الحصر أي الزمن البيوت لكن جاء عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أنهن حججن بعده والمرأة التي مات عنها زوجها ليس لها أن تحج إلا مع محرم إما مع والدها أو مع أخيها أو خالها أو عمها أما بدون محرم فلا يجوز لها أن تسافر لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مع غير ذي محرم ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا أجمعين بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يصلح لنا شأننا كله وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر ذنوب المذنبين وتب على التائبين واكتب الصحة والسلامة والغنيمة والعافية والأجر الموفور للحجاج والمعتمرين ولعموم المسلمين يا رب العالمين